الوجه الثاني يقول الشافعي رحمه الله تعالى في ا ل ر س ا ل ة ص ف ح ة ثمان واربعين فعلى كل مسلم أ ن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا عبده ورسوله ويتلو به كتاب الله وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير و أ م ر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته و أ ن ز ل به آ خ ر كتبه كان خيرا له كما عليه يتعلم ا ل ص ل ا ة والذكر فيها و ي أ ت ي البيت وما أ م ر ب إ ت ي ا ن ه ويتوجه لما وجه له ويكون تبعا فيما افترض عليه وندب اليه لا متبوعا ن ت ويعلق المحقق أ ح م د شاكر رحمه الله تعالى على هذا بقوله صفحه تسع واربعين في هذا معنى سياسي وقومي جليل ل أ ن ا ل أ م ة التي نزل بلسانها الكتاب الكريم يجب عليها أ ن تعمل على نشر دينها ونشر لسانها ونشر عاداتها و آ د ا ب ه ا بين ا ل أ م م الاخرى وهي تدعوها إ ل ى ما جاء به نبيها من الهدى ودين الحق لنجعل من هذه الامم ا ل ا س ل ا م ي ة ا م ة و ا ح د ة دينها واحد وقبلتها و ا ح د ة ولغتها و ا ح د ة ومقومات شخصيتها و ا ح د ة ولتكون ا م ة وسطا ويكون شهداء على الناس فمن اراد ان يدخل في هذه ا ل ع ص ب ة ا ل ا س ل ا م ي ة فعليه ان يعتقد دينها ويتبع شريعتها ويهتدي بهديها ويتعلم لغتها ويكون في ذلك كله كما قال الشافعي رحمه الله تعالى تبعا لا متبوعا انتهى ث ل ا ث ة انه في معناه لا يحمل من الوقار و ا ل ق ي م ة الادبي في اعتبار المسلمين ومن السمت الاسلامي النقي من الشوائب ما تحمله الالفاظ ا ل س ا ئ د ة في ا ر ض ي ة البلاد ا ل ا س ل ا م ي ة مثل لفظ شيخ وفقيه ومحدث ومفسر و أ س ت ا ذ ومعيد واديب ولغوي ونحوي ونحوها من ا ل أ ل ف ا ظ التي يعنى بها ما يحدده مفهومها فيعطى كل ما يستحقه من لقب يحدد اختصاصه ويوائم منزلته ويدل عليه بجلاء كفلق الصبح وتجد أ ص ل هذا في ا ل س ن ة ا ل م ش ر ف ة حيث أ ع ط ى النبي صلى الله عليه وسلم بعض ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ما يستحقه من وصف لعلمه الذي برز فيه ف أ ق ر ا ا ل ص ح ا ب ة أ ب ي بن كعب رضي الله عنه و أ ف ر ض ه م زيد و أ ق ض ا ه م علي ومعاذ أ ع ل م ه م بالحلال والحرام ودعا لابن عباس رضي الله عنهما بالفقه في الدين وعلم ا ل ت أ و ي ل لكتاب الله الكريم فسماه ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم البحرى ا ر ب ا ن ي هذه ا ل أ م ة ولقب بترجمان ا ل ق ر آ ن وهكذا تجد هذا النمط في ص ح ا ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تجده منثورا في تراجمهم من كتب ا ل ص ح ا ب ة كالاستيعاب و ا ل إ ص ا ب ة وفي ف ا ت ح ة إ ع ل ا م الموقعين ج م ل ة و ا ف ر ة منها وهكذا درج أ ه ل العلم في إ ع ط ا ء كل ما يستحقه من لقب من غير إ س ر ا ف ولا تفريط قال العامري في ا ل أ م د على ا ل أ ب د إ ن من برع في حفظ ا ل ل غ ة وصف ب أ ن ه لغوي ومن تمهر في علم ا ل إ ع ر ا ب وصف ب أ ن ه نحوي ومن حذق في قوانين العروض وصف ب أ ن ه عروضي ثم إ ذ ا جمع بين هذه ا ل أ ب و ا ب الثلاث واقتدر بها على نظم الكلام ورصفه قيل إ ن ه أ د ي ب على ا ل إ ط ل ا ق كذا من برع في علم التقادير يوصف ب أ ن ه مهندس انتهى اما هذا اللقب دكتور فهو مضطرب ا ل د ل ا ل ة إ ذ يستوي في إ ط ل ا ق ه كل من نال هذه ا ل ر ت ب ة ا ل ن ظ ا م ي ة من طبيب وبيطار وبيطار ولغوي و أ د ي ب وفقيه ومحدث ومهندس وهكذا من كافر أ و مسلم صالح أ و غير صالح فالرؤوس به م س ت و ي ة و إ ذ ا استوت الرؤوس فعلى الطهر والصلاح العفاء و ا ل ت س و ي ة من هذا القبيل م خ ا ل ف ة لسنن ا ل ف ط ر ة وقد علم أ ن ا ل أ ل ف ا ظ كالمعارض للمعاني فيجب أ ن يكون ا ل ن ف ض ملائما لمعناه وبقدره كما يجب أ ن يكون الثوب ملائما للجسم المعروض فيه وبقدره يقول إبراهيم بن المدبر في المعاني بالغواني فإذا البليغ وشبهت والألفاظ المدبر الرسالة العذراء الحكماء بالمعارض الكاتب المعنى الجزل فإذا بن رائعا لفضا صفحة كس و أ ع ا ر ه مخرجا سهلا كان للقلب أ ح ل ى وللصدر أ م ل ى ولكنه بقي عليه أ ن ينظمه في سلكه مع شقائقه كاللؤلؤ المنثور الذي يتولى نظمه الحادق والجوهري العالم الذي يظهر ب إ ح ك ا م ه ا ل ص ن ع ة له حسنا هو فيه ويمنحه ب ه ج ة هي له كما أ ن الجاهل إ ذ ا وضع بين الجوهرتين خرزه هجن نظمه وفي ط نوره انتهى و ف طبقات المفسرين ل ل د ا و د ي الجزء الثاني صفح ة سبع وثلاثين في ترجمه ابي عبيد قال ش ويمشي م س في الظل انتهى وينتظم هذا كلام لطيف للزمخشري في كتابه ربيع ا ل أ ب ر ا ر إ ذ يقول قل من المشاهير في ا ل ج ا ه ل ي ة و ا ل إ س ل ا م من ليس له لقب ولم تزل في ا ل أ م م كلها من العرب والعجم تجري في المخاطبات والمكاتبات من غير نكير غير أ ن ه ا كانت تطلق على حسب استحقاق الموسومين بها و أ م ا ما استحدث من تلقيب ا ل س ف ل ة ب ا ل أ ل ق ا ب ا ل ع ل م ي ة حتى زال التفاضل وذهب التفاوت وانقلبت ا ل ض ع ة والشرف والفضل والنقص شرعا واحدا فمنكر وهب أ ن العذر مبسوط في ذلك فما العذر في تلقيب من ليس له في الدين بقبيل ولا دبير ولا له فيه ن ا ق ة ولا جمل بل هو محتو على ما يضاد الدين وينافيه بجمال الدين وشرف ا ل إ س ل ا م هي ل ع م ر الله ا ل غ ص ة التي لا تساق و ا ل غ ب ن الذي يتناثر الصبر دونه ن س أ ل الله إ ع ز ا ز دينه و إ ع ل ا ء كلمته و أ ن يصلح فاسدنا ويوقظ غافلنا وكم من أ س ا م تزدهيك بحسنها وصاحبها فوق السماء اسمه سمجو ن ويقول ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه نقط العروس في مبحث ا ل أ ل ق ا ب الجزء الثاني ا ل ص ف ح ة ا ل و ا ح د ة بعد ا ل م ئ ة إ ل ى ا ل ث ا ن ي ة بعد ا ل م ئ ة رسائل ابن حزم يقول وانخرق ا ل أ م ر واتسع ورذل جدا حتى سمي بهذه ا ل أ س م ا ء في المشرق والمغرب ا ل س م ا س ر ة واللصوص و ا ل أ ن ذ ى ورذالات ن ا وتطايب الناس بذلك حتى لعهدي بالعامه تسمي رجلا من أ ه ل ق ر ط ب ة يسمى أ س ي د بن حبيب أ ي ا م المستكفي أ م ل الدوله ل ليري الله عباده هوان ما عليه وباعوا دينهم وأخلاقهم وما غالوا به. وصح على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقا على الله تعالى لا الناس شيئا إلا ل ة دينهم تحقيقا يرفع شيئا تناحروا عباده هوان ما وباعوا وما به وضعه عن وصحى أن أو كلاما هذا معنا. ولاح ك ان ا ل ح ق ي ق ة انما هي العمل لدار البقاء والخلود بما يرضي الله تعالى والعدل في البلاد والعمل بمكارم الاخلاق وحمل الناس على الكتاب و ا ل س ن ة والاقتصار من حطام الدنيا الفاني الرذل على ما لا بد منه فهذا هو الذي لا يقدر عليه سخيف ولا يطيقه ضعيف ولاقتصار ا من حطام الدنيا الفاني الرذل على ما لا بد منه فهذا هو الذي لا يقدر عليه سخيف ولا يطيقه ضعيف وبهذا يتبين فضل الفاضل القوي على الساقط المهين لا ب أ س م ا ء يقدر على التسمي بها كل نذل خسيس و ا ه ن ولا بملابس لا تصلح إ ل ا للجواري أ و بكل ما يصح في الكف من نشب او بمشارب تذهب عقل شاربها وتلحقه بالمجانين ولقد كانت د و ل ة عبد الملك وبنيه الوليد ويزيد وهشام وعمر بن عبد العزيز لا عضد لها ولا عماد ولا لقب الا اسماؤهم واسماء آ ب ا ئ ه م فقط وقد طبقت الدنيا ط ا ع ة و ا س ت ق ا م ة ونفذ ا امر وهي الان اكثر ما كانت اعضادا وعمودا وللشاعر ق طبقت د ا د ن ومهانة ي ا خساسة وضعثا و ل الامر من قبل ومن بعد. وحسبنا الله ونعم الوكيل ل ه انتهى وحسبنا من ومن ونعم بعد و محمد رضا الشبيبي العراقي رحمه الله تعالى م ق ط و ع ة ش ع ر ي ة ف ا ئ ق ة الحسن قال فيها ف ت ن ة الناس يقينا الفتن باطل الحمد ومكذوب الثنا رب جهم حولاه قمرا وقبيح صيراه حسنا أ ي ه ا المصلح من أ خ ل ا ق ن ا أ ي ه ا المصلح الداء هنا كلنا يطلب ما ليس له كلنا يطلب دا حتى أ ن ا ربما تعجبنا م خ ض ر ة أ ر ب ع في ا ل أ ص ل كانت دمنا لم تزل ويحك يا عصر أ ف ق عصر القاب كبار و ك ن ا حكم الناس على الناس بما سمعوا عنها و غ ض ا ل أ ع ي ن ا فاستحالت و أ ن ا من بعضهم أ ذ ن ي عينا وعيني أ ذ ن ا ا خ ط أ الحق فريق بائس لم يلومونا ولاموا زمنا إ ن ن ا نجني على أ ن ف س ن ا حين نجني ثم ندعو من جنى خسرت صفقتكم في معشر شروا المال و ب ا ع ا ل و ط ن يا عبيد المال خير منكم جهلاء يعبدون الوثن انني ذاك العراقي الذي ذكر الشام وناجى اليمن ا ن ت ه من مجلة اليمن ل ل غ ة ا ع ر ب ة ب ص ر الجزء ا ا ل ث ي والعشرين صفحة خمس وتسعين ومئة والجزء السابع صفحة صفحة خمس تسع وثمانين و م ئ ت ي ن إ ذ ن ففي هذا ا ل إ ط ل ا ق ضروب من التعسف و ا ل م ن ا ك د ة وكسر اعتبارات المفاهيم ا ل س ل ي م ة وتقليل ضمني من ش أ ن هذه ا ل أ ل ق ا ب ا ل ق و ي م ة في مبناها ا ل د ق ي ق ة فيما تعنيه ومن وراء ذلك ففي هذا ا ل إ ط ل ا ق قضاء على هذه السنن ا ل ق و ي م والمنهج السليم على المدى البعيد وواجب والله على ا ل ا م ة ا ل م ح م د ي ة في ي ق ض ت ه ا ان تنابذ التبعيات ا ل م ا س خ ة قبل انطماس معالمها ا ل ش ر ي ف ة في عين ف ت ن ة التغريب ا ل ح م ي ئ ة واقول انظر الى اعظم معقل للعلم في عصور ك ث ي ر ة الازهر لما تكاثر فيه هذا ا ل ن ق ب تساقط زهره فالله المستعان أربعة في التحلي به على هذا المنوال الفخري أ ن ا ن ي ة ينوء بملاقاتها أ ر ب ا ب الذوق الرفيع و ا ل أ ن ا ن ي ة ع ق ب ة ك أ و د لا يقتحمها إ ل ا المتخلصون من عوائقها المتحلون بالسمت ا ل إ س ل ا م ي في جو تلكم ا ل أ ه و ا ء ا ل ب ا ر د ة فانظر من أ ي ه م ا أ ن ت خمسة في نصب شعار التغريب ل ل أ ل ق ا ب ا ل ع ل م ي ة على المتعلمين من مواليد أ ه ل ا ل إ س ل ا م نافقاء لشحن فؤاد الناشئ ب أ ن ه وليد حركه ة تعليمية غربية ل ف ا ا ا من م ل ر د د و ت المضادة ما الله به ع ل ي م من هبوط ف ي مستوى الاستقنال والذاتية وتشكيك في القدرة على الإبداع والابتكار ودبيب على القدرة الإبداع ل ل في ت غربيه ي ب ف ع ا ل ة إلى جوهره و و و م ض ع ي ت فما يلبث ذلك الوليد الا يلبث ذلك وقد وقع تعريض في جسم أمته وقبيله. ستة تعرض المرء نفسه بانفتاح باب ق ا ل ة الناس من انه يحمل الاسم بلا ح ق ي ق ة فهو مزج ا ل ب ض ا ع ة ومهما كسب هذا اللقب من ا ل د ع ا ي ة فلن ي م ل أ فراغا يحس به الناس و ي ع ت ق د و ن وما اجمل بالمرء ان يعيش تحت ستر الله ومن كان صافي الجوهر عميق ا ل م ا د ة فامام الحقائق تتلاشى المظاهر وتزول كتقلص الظل وزوال الخيال يقول العامري في كتابه الامد على الابد الفائز ب ا ل ح ك م ة ا ل ح ق ي ق ي ة والمرتاظ ب ا ل ع ب ا د ة ا ل خ ا ل ص ة هو الموصوف ب ا ل ف ض ي ل ة ا ل م ط ل ق ة ف إ ذ ا كل من لم يكن حكيما متعبدا ف إ ن إ ط ل ا ق وصف ا ل ف ض ي ل ة عليه لن يكون إ ل ا ب م ن ز ل ة الظل والخيال ا ن ت ه ى ومن المليح قول مالك رحمه الله تعالى إ ن م ا فسدت ا ل أ ش ي ا ء حين تعدي بها منازلها كما في المدخل لابن الحاج في الجزء الاول ص ف ح ة ثمان وعشرين و م ئ ه وعليه فمن خلال هذه الوجوه جميعها او بعضها ينبغي لطلاب العلم و ا ل م ع ر ف ة من اهل الاسلام ما يلي واحد اقتحام ع ق ب ة ا ل ا ن ا ن ي ة بالابتعاد عن اطلاق هذا اللقب لا يلوي به لسانه ولا يطوي عليه جنانه فلا يحسن أ ن يطلقه المرء على نفسه ولا أن يلقب به غيره ل به ف ان ي ح س أن يلقب ط ه نفسه المرء ولا على ل أن ي ق به غيره وما يقتحم تلكم ا ل ع ق ب ة إ ل ا الرجال المتخلصون من عوائقها الثابتون أ م ا م أ ج و ا ء التغريب ا ل م ت ل ا ح ق ة وما أ ح س ن ما رواه البخاري في كتاب ا ل أ ذ ا ن من صحيحه ه أن عبيد ا ل ل ابن عدي بن خيار دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور فقال إ ن ك إ م ا م ع ا م ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إ م ا م ف ت ن ة ونتحرج فقال ا ل ص ل ا ة أحسن م احسن يعمل الناس الصلاة أ ما يعمل الناس ف إ ذ ا أ ح س ن الناس ف أ ح س ن معهم و إ ذ ا أ س ا ؤ و ا فاجتنب إ س ا ء ت ه م انتهى فما موقع هذه ا ل ت ب ع ي ة ا ل غ ر ب ي ة من كل وجه من هاتين المنزلتين وهل يحق للمقلد الافتخار اثنان أ ن ت أ خ ذ الجامعات خ ط و ة ج ا د ة إ ل ى ا ل أ ص ل ا ل إ س ل ا م ي في ت س م ي ة ا ل إ ج ا ز ا ت ا ل ع ل م ي ة بما يتفق ومقوماتنا ويعيدنا إ ل ى س ن ة الرمز ا ل إ س ل ا م ي والتزامها خ ش ي ة غيابها ويبعد عار ا ل ت ب ا ع ي ة والاستجداء عنا مع العلمي النظامية الجامعات جامعة مقابل على توحيد الاستلاح على اختلاف درجاتها وإني باستلاح في للشهادة تنفرد كافة لا أن تنفرد كل أن و أ ن ا أ س ج ل ا ل أ ح ر ف ا ل أ خ ي ر ة من مقالتي هذه أ ح س بانفتاح باب ا ل أ م ل في أ ن تجد هذه ا ل د ع و ة ترحيبا يسير بها عنقا فسيحا تحقيقا ل إ ي ج ا ب ي ة الحفاظ على ع ر و ب ة لغتنا و أ ص ا ل ة منهجنا لاسيما في جامعاتنا ا ل ك ر ي م ة ا ل ق ا ئ م ة على صعودات ج ز ي ر ة العرب إ ذ هي قلب ا ل أ م ة وعاصمتها و ر ق ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة على امتدادها ب م ث ا ب ة الجسد أ ل ا إ ن في الجسد م ض غ ة إ ذ ا صلحت صلح الجسد كله و إ ذ ا فسدت فسد الجسد كله وجميع ا ل أ م ة راسمال فيجب على كل مسلم أ ن يحافظ على ر أ س ذلكم المال فلا يؤتى من قبله أ و ل ا ويذب عن حوزته وحماه ثانيا ولا يحقرن من المعروف شيئا ولبعض علماء ا ل ش ر ي ع ة ك ل م ة ل ط ي ف ة تفيد أ و ل و ي ة ذلك على قتال المشركين ذلك أ ن ه من قبيل حفظ راسمال ا ل إ س ل ا م وقتال أ ه ل الشرك طلبا للربح وحفظ ر أ س المال أ و ل ى من طلب الربح وقد نقلا ألمح إلى هذا المعنى الحافظ بن حجر عن ابن هبيرة رحمه الله تعالى كما في فتح الباري رحمه كما حجر فتح هذا هبيرة ابن عن بن في و إ ن م ا في مقالتي أ ي ض ا لا يعني ذلك المصطلح بخصوصه و إ ن م ا يعني أ ن تكون انطلاقه من دور العلم ومعاهد التعليم لمد ظلال التعريب والتصحيح ورد العامي إ ل ى الفصيح و م و ا ج ه ة زحف التغريب للمصطلحات ا ل ع ل م ي ة التي يبثها الغرب في كل وقت و آ ن حتى ينطوي بساط تلكم ا ل ف ت ن ويقول بعض الكاتبين في ذلك بعض وهو ا ل أ س ت ا ذ محمد ض ا ر ي جمادي في كتابه ح ر ك ة التصحيح اللغوي في العصر الحديث صفحه ة 83 إ ل ى ا ث وثمانين ومائتين ولقد ب ل الى ل اربع ل م ع ي ث أن م ا تزج به م خ ا ب ر ا ل ك و ئ ف ي ا ل أ س و ا ق ا ل د و ل ي ة من مصطلحات يبلغ عددها خمسين مصطلحا كل يوم فلنقف عند هذا العدد قليلا و ل ن س أ ل هذا السؤال اذا سمحنا لهذه المصطلحات ان تدخل ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة بصورتها ا ل ا ج ن ب ي ة دون ان نضع لها او لمعظمها المقابلات ا ل ع ر ب ي ة ا ل ع ل م ي ة فكم سيكون عدد تلك ا ل أ ل ف ا ظ ا ل د خ ي ل ة في لغتنا على مدى قرن واحد من الزمان ثم قرنين ثم على خ م س ة ثم على ع ش ر ة هذا إ ذ ا افترضنا أ ن العلم ل م يتطور و أ ن المصطلحات لن تزداد و أ ن النسب ا ل م ذ ك و ر ة ستظل ث ا ب ت ة خلال هذه القرون و أ ر ج و من الله ا ل م ا ن ي سبحانه وحده أ ن يحقق التعريب أ م ا م التغريب فإنه ب ت ح ق يقول ه مع التزام س ا ئ الاستاذ إ ع ل م المشكلة تمشي والدعاية وينفيها أو أرضنا يصيبها ا على على عن بتعثر يقضي به هذه حتى ح ي ء وتتسلل و ل ا ا بيننا الأستاذ من يقول رمضان عبد التواب وفي رأيي أ ن ه لو صاحب دخول المخترع ا ل أ ج ن ب ي إ ل ى البلاد ا ل ع ر ب ي ة وضع لفظ عربي له وتحمس وسائل ا ل إ ع ل ا م و ا ل ص ح ا ف ة ل ل د ع ا ي ة له لقضي على الكثير من مظاهر هذه المشكله ة من أ س س ا ا ا وإنك لتعجب حين لتعجب ل ل ترى أ من ا يقومون بمثل م اساسها ننادي به هنا عندهم المخترعات لها به ومعظم أ م ء ومعظم المخترعات لها عندهم لها أ م ألمانية مثلا ا خالصة فالتليفون ء و و عندهم ل ل ت ي ف ز و ن وغير ذلك وفي قدرتنا أن ن س ج على هذا المنوال للحفاظ على ع ر و ب ة لغتنا ان ت ه ى إن استشراء تلكم ا ل أ ل ف ا ظ بلا تعريب د ل ا ل ة الجهل ولا علاج للجهل إ ل ا بالعلم ولا يكون إ ل ا عن طريق أ ه ل ه و إ ن ل غ ة العرب التي لا يعلم لها نظير في لغات العالم في حيويتها واتساع مادتها وقد جاء فيها ما ينيف على أ ل ف اسم للسيف كما في القاموس في ماده سيفه وهكذا كالخيل و ا ل خ م ر ة ونحوهما مما له من ا ل أ س م ا ء كثر يقول الشافعي في ولسان الرسالة صفحة 42 ولسان العرب اوسع ا ل ا ل س ن ة مذهبا واكثرها الفاظا ولا نعلمه يحيط بجميع علمه انسان غير نبي ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه انتهى لن يكون إذن بعسير على علمائنا تعريب القابهم كل يكون من بعسير تعريب وما وافد اذا جرى مجراها من كل وافد وقد قام رجال في صدر القرن المنصرم الرابع عشر الهجري وفي عقوده ك ا ف ة بتعريب ط ا ئ ف ة ك ب ي ر ة من تلكم المصطلحات فمثلا الليسانس البديل لها ا ل ع ا ل ي ة والماجستير ا ل ع ا ل م ي ة والدكتوراه ا ل أ س ت ا ذ ي ة أ و ا ل ع ا ل م ي ة ا ل ع ا ل ي ة وهكذا ف إ ل ى جامعاتنا في هذه الديار ا ل ك ر ي م ة وقد أ ث ا ء الله عليها ب أ س ب ا ب الاقتدار أ و ج ه ا ل د ع و ة في إ ن ش ا ء مجمع ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة يهدف إ ل ى نشرها وحمايتها فهل من ت ز ك ي ة وهل من مجيب و أ ؤ ك د لمن يتجهم أ م ا م ه م اقتلاع هذه المولدات لوجود الاستسلام الذريع لها من طبقات الناس ك ا ف ة أ ن هذا في ا ل ح ق ي ق ة لا يعدو ان يكون ك ا ل و ع ك ة والصداع العارض ما يلبث أ ن يزول ما دام أ ن ثمه جهدا متواصلا و ن ز ع ة م ت ي ن ة للتعريب و أ ذ ك ر على سبيل المثال أ ن ك ل م ة أ و ت و ب ي س وفدت إ ل ى هذه ا ل ج ز ي ر ة مع قدوم ذلك النوع من السيارات وقبل سنوات ق ل ي ل ة رسم عليها التعريب لها باسم ا ل ح ا ف ل ة ف أ ص ب ح التعريب هو المنتشر و أ خ ذ ا ل أ و ل في الغياب هذا وهو في جو العام فكيف إ ذ ا ب د أ ن ا بانطلاقتنا من دور العلم وشحنا بذلك أ ف ئ د ة طلابه أ م ا ا ل ض ر ب ة ا ل ق ا ض ي ة على التغريب وتداول المصطلحات ا ل أ ج ن ب ي ة فهي أ ن لا تدخل البضائع ا ل م ص ن ع ة في البلاد إ ل ا وقد وضع لها الاسم العربي ويكون تداول هذه ا ل ب ض ا ع ة رسميا وتجاريا و إ ع ل ا م ي ا بالاسم العربي لا غير و أ خ ي ر ا فلا يحسبن أ ح د أ ن ن ي بهذا أ د ع و إ ل ى ا ل ت أ خ ر عن نيل مثل هذه الرتب ا ل ع ل م ي ة لا وكلا بل أ ر ى ما فوق ذلك وهو أ ن يجد الطالب في الترقي إ ل ى أ ق ص ى درجات الطلب و أ ن يهب حياته ويتفانى في سبيل العلم وخدمته فيكون كما أ ث ر عن ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تعالى من ا ل م ح ب ر ة إ ل ى ا ل م ق د ر ة وكما قال سهل بن عبد الله التستري اجهدوا أن ل ا تلقوا الله إ ل ا ومعكم المحابر وسئل إ ل ى متى يكتب الرجل الحديث قال حتى يموت ويصب باقي حبره على قبره لكن لا ينبغي لنا بحال أ ن نتعلق بالشكليات وزخرف ا ل أ ل ق ا ب فنقيم الناس على حسب أ ل ق ا ب ه م ف إ ن هذا من خطل ا ل ر أ ي المنتج ل إ س ن ا د ا ل أ م ر إ ل ى غير أ ه ل ه إ ذ ا ل أ م و ر م ر ه و ن ة بحقائقها ف ا ل ع ب ر ة بجوهر ا ل إ ن س ا ن ومعناه لا بزخرفي لفظه ومبناه وبهذا نسلم من الدخول في قالب سجناء ا ل أ ل ف ا ظ الذين عناهم ابن القيم بقوله وأكثر الصور يتجاوزونها محبوسون مقيدون بقيود الألفاظ كما نظرهم قاصر العبارات الناس لا الحقائق قال تعالى على إلى سجن فهم في وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى اليه ا ف ئ د ة الذين لا يؤمنون ب ا ل ا خ ر ة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ويقول أيضا واذا ايضا الحقائق لاحت فكن أ س ع د الناس بها و إ ن جفاها ا ل أ غ م ا ر انتهى ما أ ر د ت تحريره في الطائف المحروس ضحوه يوم الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من شهر ذي ا ل ق ع د ة من عام اثنين و أ ر ب ع م ا ئ ة و أ ل ف من الهجره ة النبوية والحمد ل ل رب ا ل ع ا ل م ي ن ك ت ب بكر بن عبد ب الله أ و ز ي د وبهذا انتهى كتاب تغريب ا ل أ ل ق ا ب ا ل ع ل م ي ة ل ف ض ي ل ة الشيخ بكر بن عبد الله أ ب و زيد بتاريخ الحادي والعشرين من شهر ذي ا ل ق ع د ة عام عشرين و أ ر ب ع م ا ئ ة و أ ل ف للهجره ة ق ر أ عليكم عبدالله عليكم ورحمة الله تعالى والسلام الله خميس سنكر ورحمة بن بن وبركاته